يا علي يا علي يا أبا الحسن يا علي شيعتك يكفيها عانت جار ألم يا هادم من لا يا هادم اللاتهبل وكل صنم يا سيف الحارب الباطل يا سيف الباطل يا سيف الحارب وقهر الظلام وفي سمانا أنت القمر والنجم يا علي, يا علي أنت النور الساطع وأنت العلم انت النور يور النور الساطع وانت العليم وفي سمانا يا علي انت القمر والنجم يا فخر العقيدة يا يا علي يا علي يا علي يا فخر العقيد يا عز الأمم وبكى نزلي. الله والنون والقليم يا مهد الحضارة يا نبع العلم يا علي يا علي أنت الشام كل شيعي كل شيعي باسمك وحبك ابتسم يا علي كل شيعي باسمك وحبك ابتسم عروقي اسمك يا علي ارتسم وبدم عروقي اسمك يا علي يا علي ارتسام وثقلايا وثق لاياك يا وثيق بكل فخر قلبي وثيق بكل فخر قلبي وثق لاياك يا, يا علي يا علي ما شفت مثلك يا علي ما شفت مثلا اياك والثقل اياك الا كرخاياس دمعاني لا ياك يا علي يرخص دمعاني والثقل اياك والقلب والروح في ديهن سوي والله القلب والروح في ديهن